كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فهم في روضه يحذرون وأما الذين كفروا وكذبوا وكذبوا باياتنا ولقاها في الاخره فاولائك فاولائك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون